للدفاع عن البلاد والعباد من النهب والسلب ومن أ ع م ا ل ا ل ب ل ط ج ي ة ومن تلك العصابات التي عاثت في الارض أ ر ض ل اللجان الشعبية ف س ا وإذا د بهذه ت ض ب أروع الأمثلة ت ر أروع ب الفساد أ م ث ل ة ي ا ل ه ر على ل ح ر ا س ة و ق قال صلى الله صلى عليه وسلم عينان ي لا تمسهما ل ن النار ر عيناني لا تمسهم ل ونسال ع ي باتت ح ر في سبيل ل ونسأل ه الله عز وجل أ ن يجعل هذه العيون ا ل س ا ه ر ة من شباب اللجان الشعبيه ة الذين يحفظون الأرض والعرض يحفظون ي و ر و ن على حفظ البيوت و ا ل أ ع ر ا ض نسأل الله عز وجل ان ل ل وجل ه عز أ ي أ ج ر ه م هذا ا ل أ ج ر العظيم و أ ن يكتبهم من الذين يسهرون ومن ا ل أ ع ي ن التي باتت تحرص في سبيل الله فهذا في في يفوتوا والله من الجهاد هذا الله لهم هذا العظيم ومن الرباط العظيم هذا رباط في سبيل الله ويبقى لهم أن يستحضروا النية في هذا العمل وأن لا يفوتوا الأجر ومن ويبقى وأن سبيل العظيم من أن في هذه ا ل ح ر ا س ة على الشعب وعلى البلاد والعباد ثم في ظل هذه ا ل أ ج و ا ء التي نرى فيها أ ع م ا ل ا ل ط ق ة واعمال السلب والنهب من بعض الناس, من بعض الناس ونحن نعلم من أي هذه الجهاد نعلم جيدا هذا الشاب وهذا المسلم الذي يدافع المسلم نعلم نعلم ونحن من عن أي هذه أرضه أو يدافع عن عرضه أو يدافع عن بيته أيضا رسول و يدافع يدافع بيته يحق فيه حديث رسول الله صلى الله عليه الله الله عن عرضه عن س صلى ل من م مات دون دمه فهو شهيد ومن مات دون ماله فهو شهيد ومن مات فهو شهيد دون عرضه فهو شهيد نعم فمن يدافع ويسهر مع اللجان ا ل ش ع ب ي ة ويرعى مصالح البلاد والعباد ويسهر في الكمائن يراقب ويحرس ويحفظ و ي ك ل إ خ و ا ن ن ه وهم اهله ئ م و ويكلأ ن وهم نائمون يسهر على راحتهم ويحرص ويحرص على سلامتهم هذا والله إن دافع عن عن هؤلاء هذه فهو دافع المسلمين ودفع شرور المعتدين فمات في هذه الحال ودفع شرور إن عن نفسه في أ ي ض ا يصدق فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات دون ماله من مات دون أ ه ل ه من مات دون عرضه فهو شهيد أ ي ض ا يقول النبي صلى الله عليه وسلم و لا زلت أ و ج ه هذه ا ل أ ح ا د ي ث وهذه ا ل أ ه ز ا هيلى ر إ أ ص ح ا ب اللجان ا ل ش ع ب ي ة و إ ل ى الشباب ف ي هذه اللجان الكريمه أقول لهم يقول لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث ف ي صحيح مسلم رباط ليله ة في سبيل ل ل ا رباط ليلة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها رباط ليلة في سبيل ا ليلة ل ل في هذا خير الدنيا فيها من وما ه حديث عظيم أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة حديث كريم انظر إ ل ى الشباب الذي يرابط في هذه الايام أ ي م و ح ر ص ل س ل م ي ن في هذه ا ل أ ي ا م انظر إ ل ى ثوابهم وانظر إ ل ى هذا الخير العميم حينما يسهرون على ر ا ح ة المسلمين ويكلؤونهم ويحرصونهم أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه وإن أيضا النبي عليه خير صيام عليه الذي يعمله رباط شهر جرى وأجرى صلى من الله عمله مات كان عليه و أ ج رزقه ي عليه ر و أ م ن الفتان والحديث أ ي ض ا في صحيح مسلم في فضل الرباط و ا ل أ ح ا د ي ث في هذا ا ل أ م ر ك ث ي ر ة ويقول الله عز وجل اصبروا ورابطوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا تفلحون الله لعلكم تفلحون هذه ا ل ر س ا ل ة ا ل أ و ل ى إلى الشباب، الى ش ب ب ا إ ل شباب ا ل د ي ا ن ا ل ش ع ب ي ة في شتى أ ن ح ا ء مدن مصر أحييهم وأشد على أيديهم وأشجعهم وأذكرهم بخير وأمر عليهم في وأحييهم وأسلم عليهم وأشد على أيديهم وأشجعهم الرسالة الأخرى بخير عليهم في عليهم في موجهة هذه الكماء مثل الظروف على على الرسالة إلى التجار في مثل هذه الظروف. في مثل هذه المصائب و ف يظهر مثل الآوينة هذه الصادق من ا ل أ م ي ن يظهر المؤمن من المنافق ي ظ ه راينا ل ل خ ا ا ئ ن من م أ ل أهله الأمانة ذ ي يخون يؤدي رأينا أو في مثل هذه ا ل أ ي ا م نماذج م ش ر ف ة من التجار حينما ر أ ي ن ا بعض التجار من ا ل إ خ و ة ومن المتدينين ن م يخرج بضاعته في هذه الأيام في ايام ل أ في ي أ ا م ا ل ث و ر ة هذه يخرج بضاعته بسعر ض ا ع ت ه ب ا ل ج م ل ة ويقول أ ن ا أ ت ع ا و ن معهم في هذه الظروف وحتى لا نكون عليهم وحتى شؤوننا ولا حال نثبت للعالم أننا نستطيع يستطيع على أننا أن ندير شؤوننا على خير حال ولا يستطيع أن علينا أمننا رأينا البلطقية للعالم يفسدوا خير و ر أ ي ت من التجار و أ ع ر ف ه م جيدا ر أ ي ت منهم من يخرج ا ل س ل ع ة في هذه ا ل أ ي ا م بسعر ا ل ج م ل ة وعلى النقيض ر أ ي ن ا تجارا يستغلون هذه الظروف ويستغلون ح ا ج ة الناس ويستغلون غياب ا ل أ م ن ف ر أ ي ن ا منهم من يتلاعب ب ا ل أ س ع ا ر ومن يرفع السعر ويعطي هذا بسعر ويعطي ذاك بسعر آ خ ر فهؤلاء هؤلاء ماذا فعلت معهم بعض اللجان ا ل ش ع ب ي ة الآن اللجان الشعبية تدرس احوال هؤلاء التجار وتحقق تعقد تحقيقا معهم وسوف تصدر ا ل ل ج ن ة ا ل ش ع ب ي ة قائمه ة قائمة سوداء قائمة سوداء ف ي ا أ سوداء م ا التجار ء أ س استغلوا ظروف الناس وسوف س م المحلات من قائمة ا التجار الذين يقاطعون ء ويكتبون ظروف في و لأنهم استغلوا حاجة إخوانهم حاجة وتلاعبوا ب ا ل أ س ع ا ر في ظل هذه الظروف وكان أ ح ر ى بهم أ ن يتعاونوا مع المسلمين في ظل هذه ا ل أ ز م ة وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الأمر لعامة المسلمين نهى النبي صلى الله أصحابه كاملة ادخار الأضاحي ثلاث ليال نظراً على صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم لحوم وقد فوق نهى نهى سنة من ل ح ا ج ة الفقراء في تلك السنه اي لما أ ل م ت س ن ة ش د ي د ة على المسلمين النبي صلى الله عليه وسلم نهى أ ص ح ا ب ه في هذه ا ل س ن ة أ ن يدخروا لحوم ا ل أ ض ا ح ي لماذا نههم عن الادخار حتى يخرج هذا المال وتخرج هذه ا ل أ ط ع م ة تخرج ل ل ف ق ر ا ء فيحدث ما, ين... ما نسميه بالتكافل الاجتماعي أ ي ض ا والحديث س ل م ة ابن ا ل أ ك ف ا قال النبي صلى الله عليه وسلم من ضحى منكم ضحى فلما ا ثلاثة يصبحن وبقي في بيته بعد ن ه شيء ف ل م كان العام المقبل قال و ا يا رسول الله ن ف ع لاكلوا ك م فعلنا و أ ط ع م و ا وادخروا ف إ ن ذلك العام كان بالناس جهد ف أ ر د ت أ ن تعينوا فيها لما جاء العام جاء القابل وقال كلوا واطعموا وادخروا إ ن شئتم إ ن م ا أ م ر ت ك م عن العام السالف والعام السابق ل أ ن فيه جهد وكان فيه م ش ق ة وهكذا العام الذي يحدث فيه شده ة العام الذي يحدث ي ف ويعطي ايضا ل إلى ف ا حاجته ئ عن خ ر الظروف البرج ه وهذا هو هذه الله وتعاونوا على والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا التكافل الإثم الله العقاب ظل على على في شديد ي إن أ يقول الله عز وجل لا خير في كثير من نجواهم إ ل ا من أ م ر ب ص د ق ة أ و معروف أو إ ص ل او ح بين الناس أ إ ص ل ا ح بين الناس أي يحضهم على الصدقة على العمل المعروف على الاصلاح بين الناس وهكذا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في وتراحمهم الأعضاء م ا فاض عن حاجتك؟ ادفع حاجتك عن به إ ل ى الجارك الأوينة ولتضافر الجهود لا في هذه ؤ م ن أحدكم حتى يحب ل أ خ ي ه م ا يحب لنفسه المسلم أخ ا لا م م س ل ل يظلمه ولا يسلمه ومن كان في ح ا ج ة أ خ ي ه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربه ة فرج ا ل ل عنه كربة من كربات يوم القيامه ة ومن ستر مسلما ستر س ت ر الله يوم القيامة يوم فانظر إ ل ى أ ه م ي ة ه ذ ه ا ل صناع و أ ه م ي ة ه ذ ه ا ل أ ع م ا ل الكريم ة في ظ ل ه ذ ه ا ل ظ ر و ف ا ل ع ص ي ب ة التي ت م ر بها ا ل أ م ة في م ص ر المسلم او المسلم ي ن ب غ ي على المسلم أ ن يكون في ح ا ج ة أ خ ي ه ا ل م ص ر ي في أ ر ض ه ي ن ب غ ي أ ن ي ح ر ص على أ ن ي ف ر ج ع ن ك ر ب ا ت إ خ و ا ن ه ي ح ر ص على أ ن يسترى اهوانه وهكذا يسترى ان ا س و هكذا و أ ي ض ا ث ا ب ت في البخاري عن عبد الرحمن بن أ ب ي بكر رضي الله عنهما أ ن أ ص ح ا ب ا ل ص ف ة كانوا أ ن ا س ا فقراء و أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من طعام ومن طعام بخامس طعام الأوامر لماذا؟ فيما المسلمين كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث ومن كان عنده الاثنين النبوية وللتعاون بين وهكذا يكفي وهكذا للتكافل بثالث سادس الثلاثة والمسلمين أربعة فليذهب فليذهب هذه أو في ظل نقص ا ل م ؤ و ن ة وفي ظل نقص المواد الغذائيه ة زيادة زيادة سيارة للجنة الشعبية الأغزية من معه من من معه مركوب معه معه جمل、زيادة. معه يسلمها تستخدمها من كان كان كان يعني أنه أن نقل ونحو ركوب ذلك الحديث الآخر الدوريات لا يستطيع فليعد على ظهر ظهر ظهر فضل فيقول ل أي في وفي به ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له ذ هذه الذين وهذه ه الموجهة موجهة الرسالة الثانية الموجهة إلى التجار الرسالة الثالثة الموجهة إلى عامة الشعب من من يشكون الفقر الرسالة الشعب الحكام الأمراء والغزراء الفقر الرسالة إلى إلى إلى وإلى الحكام وإلى ممن يشكون يشتكون الفقر. وهذه الرسالة إ ل ى الشاب و إ ل ى ا ل م ر أ ة وإلى ل ا ف ت ا ة التي خرجت تطالب بالحياه ا ل ك ر ي م ة تطالب بالوظيفه ة و ت ت ف في الميدان ويهتفون في الميدان مطالبين بهذه الحقوق ا ل ع ا م ة التي ينبغي على ا ل د و ل ة أ ن توفرها لهم نسأل جميعاً عن البركة وعن、الخيرات. أين؟ البركة الخيرات جميعا بلادنا بلاد خير ف أ ي ن هذا الخير بلادنا بلاد غاز وبلاد ذهب مناجم ذهب وفيها ق ن ا ة السويس وفيها البحيرات وفيها ا ل أ ن ه ا ر وفيها المساحات ا ل و ا س ع ة وفيها نهر النيل فلماذا الفقر الفقر فنجد الكم الهائل من الفقر؟ ويكاد يكون جل الشعب المصري الكرآن الكريم من هذا ويكاد نرى يكون تحت تحت خط الفقر فنجد يقول لنا ولو أ ن أ ه ل الكره آ م ن و ا واتقوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء و ا ل أ ر ض ولو أ ن أ ه ل الكره آ م ن و ا واتقوا إ ذ ا ما آ م ن الناس واتقوا ربهم و أ ح ل و ا حلاله وحرموا حرامه لفتح الله عليهم من بركات السماء و ا ل أ ر ض وهكذا ويقول الله عز وجل ولو أ ن ه م أ ق ا م و ا ا ل ت و ر ا ة و ا ل إ ن ج ي ل وما أ ن ز ل عليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت أ ر ج ل ه م منهم أ م ة م ق ت ص د ة وكثير منهم ساء ما يعملون نعم يحدثنا عن كل الكرة في كل البلدان أنهم أنزل زمان مكان الذين من ومن من عز عز شرع عز الشرع أقاموا ما وأقاموا وأقاموا فوقهم أرجلهم في في وفي الخيرات حدود تحت الله الكرة الله الله الله وهذا هؤلاء تطبقوا لآكلوا وجل كل كل لو وجل وجل كل كل لآكل من البلاد خ ي ر ا وهذا ت ف ض بفضل أن أن ي ق م السمح الشرع الأرض أيضا الذي ا يسأل ل ل في ب فيها انهار ك ث ي ر ة وقام المفسدون ب إ ف س ا د الماء البلد فيها أطول نهش ومع ذلك لا ترى ماء نقيا إلا ما ندر هذا انظر إن الكريمة تقول لو استقاموا الطريقة لأسقيناهم ماء أطول ذلك إلى تقول لو على ندر غدق آية نهش وأن ومع نعم ترى أن يستقيم الحاكم م يستقيم يستقيم ر شرعة شريعة ء على عز الشعب على شريعة الله عز الله وجل الله وجل ل ا أن أن ك م يعم على شريعة الله عز على والعباد على الله وجل حينها يعم الرخاء والسخاء والخير على البلاد ل حينها ا ا ح وعلى ل ا م م ح ك يعيش ن الحاكم ي في رعب وفزع من شعبه ل أ ن ه يظلم والمحكوم يعيش في جوع وضنك ل أ ن ه مظلوم وهكذا فلا يستقر حال البلاد ل أ ن البلاد لا يحكم فيها بما أ ن ز ل الله عز وجل وهذه ح ق ي ق ة يتفق فيها الجميع أيضا أيدي يقول عز وجل الفساد في الذين يشكون في يقول الله الفساد البر والبحر بما كسبت أيدي الناس الناس الذين يشكون الفساد الظاهر في البر والبحر الله إنما وجل ظهر هو عز عز وجل كسبت بسببه ما كسبت أ ي د ي الناس من الذنوب من المعاصي من المظالم من الغش من ا ل ر ش و ة التي انتشرت في المؤسسات الحكوميه ة الحكومية من المحسوبية من الخيانة وغير ومن ومن ومن التدليس الفساد الكذب من من ذ ه له ظهر الأخلاق التي أفسدت الحياة العامة في مصر فيقول له عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس فيقول وجل أفسدت أيدي كسبت في في عز مصر ليذيقهم بعض الذي ل م بعض ع ويقول ر ج يرجعون ع علهم يرجعون إلى الله عز و وجل ن تائبين, تائبين عائدين أي ي إلى الله الله عز وجل في بعض المفسدين و إ ذ ا تولى سعى في ا ل أ ر ض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل, ويهلك الحرث والنسل والله ي ه ل ك ح ر ث و ا ن س ل ل ل و ا لا يحب الفساد د تواجدوا أمثال حينما المجتمع ضاعت الحقوق ترى المتكبر م هؤلاء ضاعة الحقوق ل في ترى ترى ف س يسعى في الأرض ويدمر, الزروع ويدمر الذريات ز ر ويدمر و ع ا ل يظلم الناس ويفسد في الزروع ماذا تنتظر حينما يتولى ا ل أ م ر أ ن ا س يفسدون ا ل ح ر ث والنسل ماذا تنتظر من البلاد إ ل ا الضياع إ ذ ن ا ل ع و د ة إ ل ى كتاب الله عز وجل و إ ل ى س ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن ي ن ص ل ح ولن ي ن ص ل ح ح ا ل مصر إ ل ا بما ص ل ح ت به حينما, فتحها المسلمون الأوائل حينما فتحوها ه ا ا ل ل م م س ن حينما الأوائل و ح ف ت وحكموا مصر بكتاب الله عز وجل لن ينصلح ح الا ه إلا بما انصلحت به أ ي ايام م و س ف عليه ل ل س ا ح يوسف ن م ا ي د الأمر ا إلى أهله إلى ل ح ي ظ ا ل عليه م حينما يوسد الأمر إلى الحفيظ العليم كما عليم الحفيظ حفيظ يوسد يوسف إني قال الو... إلى ك ذ السلام ا أ م من ر يولى و إلى ت د ا و ز ر ة توسد و ا ل إ ل ى من إ ل ى الحفيظ العليم إلى العالم التقي العالم في تخصصه التقي الذي يتقي الله عز وجل لا توسد الوزارات إ ل ى رجال ا ل أ ع م ا ل اللصوص او الى المفسدين لا الوزارات المحسوبيات توسد ونرى الخير في الكرآن حسب إنما العليم مفتاحا الحفيظ مفاتيح للسلطان ذلك إلى ببركة التوبه ع عز على عليه و وجل نوح يقول د ة إلى الله عز وجل على لسان نوح عليه السلام ل ق ف ا س ت غ ف ر ك م إ ن ك ا ن غفارا ا ل ت و ب ة ا ل ع و د ة إ ل ى الله عز وجل ماذا بعد ذلك حينما نعود إ ل ى الله عز وجل ويتوب الحاكم والمحكوم ويتوب الراعي والرعيه ة ويعود الجميع ا إلى ل ل عز شرع عز عليكم وجل أو وجل إلى الله, عز وجل وإلى شرع الله عز وجل قال يرسل السماء مدرارا ويمددكم ب أ م و ا ل وبنينه ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أ ن ه ا ر ما لكم لا ترجون لله وقاره هكذا بفضل ا ل ع و د ة إ ل ى الله عز وجل بفضل ا ل ت و ب ة بفضل ا ل إ ص ل ا ح الذي يعم الرعي ا و الرعي ة على حد سواء ينبغي أ ن يكون ا ل إ ص ل ا ح موجها إ ل ى الرعي ة و إ ل ى الرعي ا على حد سواء ل ا نطلب من الناس أ ن ي ن ص ل حالهم ح ولا نطلب من الرعي ا أ ن يتق الله عز وجل نطلب من الجميع أ ن يصلحوا من ش أ ن ه م في هذا الوقت س ت أ ت ي السماء بالخير ويمددن الله ا تبارك وتعالى ب ا ل أ م و ا ل و ب ا ل ق و ة وبالملعب وبالحدائق و ب ا ل أ ن ه ا ر وهكذا وهذا وعد الله عز وجل ثم بعد ذلك نوجه انظار المستمعين إ ل ى ضروره ا ل ا ت ع ا ض و ض ر و ر ة الاعتبار من تلك ا ل أ ح د ا ث انظروا من يدوم ملكه من يدوم سلطانه السلطان زائل والوزارة زائلة كان بالأمس وزيرا ثم هو الآن نراه واحدة وهكذا أخيل في لحظة وبكلمة هو وتجمد أرصدته ثم في قد الله عز وجل يصرف ق قل و الدول والممالك وتنزع وتعز وتذل وجل ل الله ممالك الملك الملك الملك الخير على كل الله في تؤتي بيدك شيء قدير ي شأن تشاء تشاء تشاء تشاء من من من من من إنك نعم عز الممالك هكذا كما ترى يعطي الملك من يشاء من عباده وينزعه ممن يشاء من عباده أ ي ض ا ويعز من يشاء ترى حاكماً أو زعيماً أو ملكاً تراه ى ح ك ملكا م زعيما ا ا أو أو ت ر عزيزا بين الناس ثم ت أ ت ي عليه الدوائر ولعله يخلع ويهرب ولا يجد م ل ج أ ياويه أ و فيتحول ي ل ل العز إلى ذل الله ح ا من عبرة عز هذه ج الجبابرة ل على هؤلاء وعلى هؤلاء الطغاة ل أقدروا ذ ن ن ر ا م رأينا الرجل الذي سقط ف يهرب تونس الذي حارب الى بلد الحجاب الحج. ولا يجد م أ و ى لا يجد مكانا من الناس لا يجد يرحب من به ويهرب لاجئا هكذا أ ل ي س ت هذه عبره ة أليست ذ ه عبرة لمن يعتبر بعاقبة الطغاة و هؤلاء هل هؤلاء أشد من فرعون؟ هل ه ل ؤ اشد ء أ من فرعون لا والله فرعون الذي قال أ ن ا ربكم ا ل أ ع ل ى فرعون الذي قال ما أريكم إ أرى لموسى ا ا أرى م أهديكم ا إلا ب ي الذي ل الرشاد قال ل فرعون و م س لئن اتخذت الها غيري ل أ ج ع ل ن ك من المسجونين الذي يسخر من موسى عليه السلام يقول ام انا خير من هذا الذي هو مهين شوف يقول ولا موسى وانه قول فرعون وقادة الدول والملوك بل يسخر من هيئته وزيه يفصح الفصيح نبيه انبياء مهين مهين يكاد يبين يسخر يكاد يتكلم الذي يتكلم يسخر هيئته لسان لا لا بالكلام بل عن عن من انه من من به حتى و أ ن موسى لا يرتدي في يده أ س و ر ة من ذهب ولا يرتدي في يده الحليه ا ل ذ ه ب ي ة التي كان يتحلى بها أ ب ن ا ء الملوك والملوك في نعيمهم يقول فلولا ألقي عليه مقترنين يقول أليس لي ملك مصر؟ أليس لي فلولا أسورة أو الجبروت الملائكة إلى بل ملك ملك جاء انظر هذا معه ذهب مصر مصر من وهذه ا ل أ ن ه ا ر تجري من تحت ي أ ف ل ا تبصرون أ ن ت م عمي أ ل ا ترون اني أ ح ك م مصر و أ م ت ل ك مصر ولا يستطيع أ ح د أ ن ينازعني ملك مصر ماذا قال الله عنهم انتقمنا منهم. انظر ت ق م منهم ن أغضبون ن ا ا إ ل ى ع ا ق ب ة الظلم والشعب ه ؤ ل ء ا ف ر ا الذين ا ع ن يقدمون ة ل المصري ا ل ذ يقول ن تبعوهم الله عز وجل في هذا الجيل الفرعوني يقول فاستخف قومه ف أ ط ا ع و ه إنهم ك اي ن فاسقين و قوما ا أ حينما كان يقدم على الظلم يتبعوه ويؤيدوه ويكون معه في هذا الظلم فالله ي ه ذ ا ظ م ف ا ل ل عز وجل اتهم هذا الجيل و أ ل ق ى ب ا ل ل ئ م ة عليهم وقال إنهم ك انهم و قوما ا فاسقين ا ف س ت خ ببعض ا ل كانوا ل م ت واستعطفهم ببعض الكلمات وتابعوه ببعض على ظلمه إ ه م ك ا ن قوما فاسقين الفاسقين وكأنما الذي يتبع الظالم الذي الطاغية ا يتبع يكون يتبع يكون من الفاسقين الذي يتبع الطاغية يكون من ل فاسقين أ ي ض القى أ الله ب ا ل ل ا ئ م ة على قوم عاد ومن ضمن ما ذكر من أ ف ع ا ل ه م أ ن ه م اتبعوا أمر كل ج ب امر ر الإشارة عنيد عز ع كانت ن هذا الله ه وجل ل و ذ ك من فعالهم وقال واتبعوا أمر واتبعوا وقال كل جبار عنيد وكأنما وأن كل لكل أسباب أن أن من اللعن نتبع عنيد نخضع نذعن جبار طاغية إ ن م ا ي أ ت ي ط ا غ ي ة نؤيده يهلك و ي أ ت ي ط ا غ ي ة ب ع د ه نؤيده ونسير في ركابه إ ذ ا ما أ ت ى ط ا غ ي ة نؤيده ونسير هذا من أ س ب ا ب اللعن والعياذ بالله ومن أ س ب ا ب الذم وهو هؤلاء أ ش ب ا ه ق و م ع ا د الذين ي ت ب ع أ م ر كل جبار عنيد ط ا غ ي ة نعم ثم نقف هؤلاء ا ل ط غ ا ة و ه ؤ ل ان ء ا فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين لم يلقي باللائمة وحدها على الفرعون على الحاكم إنما ألقى باللائمة على الجند الذين مارسوا الظلم فلا يقولن فلا يقولن إنما مارسوا وحدها أحد أحد أ ن ا عبد مامور أ م م و ر ح ي ن ترى ا ا ل ل ظ يظلم ي س ق وكانما ي ي يقول ر ت ش ل أ ن عبد مأمور أ و ك هي ش م ا ع ة و ك أ ن م ا يرى أ ن ه يفعل حلالا ل أ ن ه أ م ر بذلك لا والله أ ن ت لست معفورا من ا ل إ ث و أ ن ت س ت س أ ل كما سيسال أ لأن ل فرعون ل وجل جعلهم ه عز جميعا فرعون ي كفة ف واحدة وقال إن ن وهامان وجنودهما كانوا ا خ ط ئ ي رموز الفساد في العصر ا ل ف ر ع و ن فرعون على كمثال للحاكم الظالم كمثال الظالم وهامان كمثال للسياسي الفاسد وقارون لرجل ا ل أ ع م ا ل الذي يسعى لمصلحته ا ل خ ا ص ة ورغم أ ن ه كان من قوم موسى فباغ عليهم رغم أنه من قوم موسى تملص منهم أنه هذه وخلع العباءة وانضوى تحت لواء الفراعنه لانه من ارباب المال الذين لا يحبون ولا يحرصون ب و ولا ن ي ح إ ل ا على مصالحهم الخاصه ولو على حساب مبادئهم واخلاقهم فأنت ترى موسى عليه السلام وحده في الميدان يواجه من؟ ترى موسى السلام الحاكم الظالم وحده يواجه يواجه عليه والجند وهذه الجنود ا ل م ج ي ش ة التي تقتل ا ل أ ط ف ا ل وتستحي النساء ثم ماذا يقابل ويواجه المهرجين الفنانين في زمننا حينما تجد موسى عليه السلام يواجه السامري السامري معينة معينة يقابل ويواجه الفنانين والرقاصين يواجه الذي يصنع العجل الذهب الناس أصوات انظر في عليه يصنع ويصنعه بطريقة معينة ليعبده الناس ويصدر تجد كيف كان موسى ع ليسوا ه ا ل ل ا م ي ج ه صنوفا مصر من الفساد في عدة ليسوا ب أ ط غ ى من فرعون ولا يبلغون معشار ظلم فرعون ومع ذلك أ ه ل ك ه م الله عز وجل و أ غ ر ق ه م وجعلهم عبره ة يقول ل ل ا عز وجل في في ذلك وقد جعله الله عبرة لمن بعده وجل وقد يقول فاليوم ننجيك ذلك الله لمن في ببدنك لتكون لمن خلفك آ ي ة الله عز وجل أ ن ق ذ موسى عليه السلام و أ ح ل ك فرعون ب ط ر ي ق ة و ا ح د ة موسى حينما أ حينما خرج ذ حينما خ بقومه في جنح الليل نحو خليج ا ل ع ق ب ة يريد أ ن يهرب بشعبه المستضعف بعدما حكموا بالحديد والنار وقتل منهم خلق كثير و أ م ر الله عز وجل البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وقومه ك ا العظيم الله ل ل وجل ج ينجي ب عز موسى و ويهلك فرعون بنفس الطريقه ة ذلك لا ا يدعو الله تبارك وتعالى فرعون يغرق في اليم هكذا ويموت لا يموت ويطفو فوق السطح ليلتقموا ر ا ا ه ن ا س و ل ي جثته وليحنطوها لتكون لمن خلفهم فاليوم النجاة فاليوم لتكون ننجيك ببدنك وعبرة يوم آية هذا أي عشراء بجسدك تحنط ع ب ر ة و آ ي ة ب أ ن ي ح ق ا ل ح ق ب أ ن ي ح ك م ا ل ش ر ع ب أ ن يعدلوا في ا ل ر ع ي ة ب أ ن يعدلوا بين الناس ولا يظلموا ا دلالات واضحة ما فرب فرعون دعوة تودي عظيم مظلوم ونحن أحوج قصة بملك ملك من إلى ت نكون هذه ه س و إ ل ى ا ل ت أ م ل في دلالتها ثم ماذا عن فرعون يوم ا ل ق ي ا م ة الذي قاد الناس و س ا س ه م يوم ا ل ق ي ا م ة ماذا يكون مصيره يوم القيامة ماذا يكون مصيره يوم ا ل ق ي ا م ة يقول الله عز وجل يقدم قومه يوم ا ل ق ي ا م ة نعم يقدمهم كما كان يقدم المصريين ويسوسهم ايضا يقدمهم يوم ا ل ق ي ا م ة كما وهذه س ن ة الله عز وجل ي أ ت ي بالامم و ي أ ت ي ب أ ئ م ت ه م وتأتي كل أمة ومعها إ م ا م ه ا ويقول الله عز وجل فكيف إ ذ اذا جئنا بك فكيف إ جئنا من كل أ م ة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء ش ه ي د ا فرسول الله صلى الله عليه وسلم أ ي ض ا يشهد أ ت ي ي يشهد على امته م وعلى رؤوس الأشهاد يقول الله عز وجل في فرعون يقدم قومه يوم القيامه ة ف أ و ر د م نعم أوردهم النار أوردهم النار كما أوردهم المهالك وأوردهم المظالم النار النار النار فاوردهم ي ل د ن ي يأتي ي ا م القيامة وقد و أ النار بئس وبئس وبئس الورد المورود وبئس هذا الورد الذي وهذه عليه عليه الورد و من رساله يمر بهم على ا و ر د الى ن ي ر ترد ا التي بهم جهنم والعياذ بالله ويقول وهذه والعياذ ويقول رسالة إلى كل من يعتز ب ا ل ح ض ا ر ة الفرعونيه ة الحضارة الفرعونية يقول في يقول في ذ هذه ا الجيل المتكبر واتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة لعنة في ويوم بئس الرفد ا ل م ر ف و ض اتبعوا في هذه الدنيا اتبعوا في هذه ل ع ن ة ويوم القيامه ة ت ب ع م ا لماذا ل وجل لعنة الى ه عز و ي ل ل ق ي ا ا م م ة لانهم ظلموا وبغوا وافسدوا و ع ط ر و ا الحق وقربوا الباطلين وابعدوا الصادقين وقربوا ا ل خ و ن ة وابعدوا الامناء فيقول بئس الرفض المرفود اي بئس, بئس هؤلاء بئس هؤلاء وبئس ما يرفضون علي هذه عبر وعظات من ق ص ة نحن احوج ما نكون الى التدبر والتامل أ م ل ف ي ه خ ب ر ت ك ب ر س ا ة الشعبية الى اللجان وشكرتهم فيها وبرسالة إلى التجار الى وحثثتهم فيها أ ن يتقوا الله عز وجل في الناس في ظل هذه الظروف و ر س ا ل ة إ ل ى ا ل ت أ م ل في سقوط الدول وأن الله عز وجل الملك الملك وتنزع تولج وتولج وتخرج وتخرج حينما من من من النهار النهار من من الله قال الله ممالك الملك الملك تشاء الملك تشاء قال في الآية التي بعدها الليل الليل الحي الميت الميت الحي كل عز تؤتي في في في وترزق من تشاء بغير من حساب كما أ ن الله عز وجل يقلب الليل والنهار ويولج الليل في, النهار ويولج النهار في الليل ن ه ا ر و و ي ج النهار ف ا ل ل ي ويخرج ح ي ي الموت و الميت من الحي ويخرج الحي من الميت كذا كما أ ن ه يفعل ذلك أ ي ض ا يصرف الممالك يصرف الممالك ويعطي فلانا السلطان وينزعه رسالة فلانا الممالك السلطان منه إذن هذه رسالة إ ل ى كل ذي أ م ر و إ ل ى كل مسؤول كلكم مسؤول نعم و أ ن ت س ت س أ ل بعدما تنزع منك هذه ا ل م س ؤ و ل ي ة وبعدما تزول عنك هذه الدنيا ويزول عنك سلطانك وتوضع في القبر وحيدا ة وتوضع في ل آلت إليه الأوضاع الله رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب الفساد ق ب بسبب بعدنا كتاب بسبب ر مصر وحيدة وسنة في هي ما إنما عن بسبب الظلم لعلها د ع و ة مظلوم لعلها د ع و ة شاب مظلوم لعلها د ع و ة أ م ثكله لعلها د ع و ة يتيم لعلها د ع و ة فقير أ ص ا ب ت هؤلاء ف أ د ت إ ل ى ما ن ر ى ن س أ ل الله العلي القدير أ ن يصلح حال مصر و أ ن يولي أ م و ر ن ا خيرنا و أ ن لا يولي أ م و ر ن ا شرارنا أقول بالشباب وقد ر أ ي ت بينهم الدعاه والعلماء يقفون إ ل ى جوارهم ينصحونهم ويوجهونهم هذه الملايين المليئين نعم ملايين في ا ل ميدان في ي م د التحرير ن ا ب ح ا ج ة إ ل ى من يتحدث معه ب ح ا ج ة إ ل ى عالم ب ح ا ج ة إ ل ى ش خ ص ي ة تحدثهم وتقربهم وتبصرهم نعم هذه الملايين حينما تقف أمامها هذه تقف هذه الملايين لها مطارب لها حقوق تطالب ب أ ش ي ا ء ينبغي وقد عجبت وقد سعدت بوجود بعض علمائنا ومشايخنا في الميدان يحثون الشباب ويوجهونهم ويشدون و و و ج ه ه ن م ي على أ ي د ي ه م ويبصرونهم وقد وغدت في هذا الميدان الشيخ محمد حسان حفظه الله والشيخ المقصود الميدان محمد محمد عبد في حفظه حفظه الشيخ هذا الله الله حسان ود ا ل ك ت و ر سليم العو رئيس الامين العام للاتحاد العالمي و ع ل م المسلمين وبعض القضاه والمعلمين و ن خ ب ة ك ب ي ر ة من الكتاب والصحفيين والاعلاميين إ ع ل م والمتحدث ي ي ن ونخبة والأزهر ا ل إ باسم نخبة الأزهر كان هناك فكانت نخبة والأستاذ عمر خالد كان في هذا الجمع كبيرة من فهو ي ذ ا الجمع فنخبة ف كبيرة ه تجمع بحاجه ة انا أ ر ب ى ب ا ل د ع ا ء أ ن يستنكروا على هذا الشاب استنكارا يضع ب ا ل ل ا ئ م ة عليهم ثم هو يغض الطرف عن أ ن ا س آ خ ر ي ن تسببوا في هذا الوضع نحن نقول نشجع الشباب في اللجان الشعبية ونبصر الميادين الشباب الشعبية الشباب نشجع في في الشباب في اللجان ا ل ش ع ب ي ة ونساند ونبصر الشباب في ميدان التحرير ويكفي أ ن جعلهم الله سببا لاحداث إ ح د ث هذا ا ل ر ا ك ل إ ح هذا الحراك و ر أ ي ن ا بسبب اللجان ا ل ش ع ب ي ة أ ن الناس قد اقتربوا من بعضهم والمسلم يقترب من أ خ ي ه ويتعاون معه الواحد اقترب من إخوانه ومن جيرانه في هذه الأيام ويمر بالأكمنة ومن ويمر ونظهر من هذه في س ونتحدث ي ا و في كل صالح ونافع فهذه ا ل أ ز م ة قربتنا من بعضنا هذه ا ل أ ز م ة جعلتنا نتحاب ونتاخ و ر أ ي ن ا نماذج ك ر ي م ة مشرفه ة الإخوة الكل الشباب ا من ن ر أ ي م مصطفى والشيخ مصطفى العدوي حفظه الله شكل لجنة شعبية في منية سمنود ورأينا والشيخ والشيخ العدوي شعبية في لجنة الله شكل حفظه ويوجه ا ل ط ل ب ة ويمر وسمعنا ف ا ل ا م ة كما لو كانت استفاقت وعادت من ك ب و ة ف ن س أ ل الله عز وجل ان يجعل, هذا الأمر أن يجعل في هذا ا ل أ م ر خيرا و أ ن يجعل في هذه ا ل أ ز م ة يجعل فيها م ن ح ة و أ ن يجعل في هذه ا ل م ل م ة يجعل فيها الخير الكثير و أ ن ينقل مصر إ ل ى خير حال وأن ن س أ ل ه سبحانه وتعالى أ ن يرزق هذه ا ل أ م ة إ م ا م ا عادلا و أ ن يرزقه ا ل ب ط ا ن ة الصالحه التي تعيره والتي تبصره ن س أ ل ه سبحانه وتعالى أ ن أن يبارك في المصريين و أ ن يوفقهم إ ل ى كل خير و أ ن ي أ خ ذ بنواصيهم إ ل ي ه سبحانه وتعالى إنه هذا قادر على ذلك. أقول قولي ا على ذلك ل و س ل ا م ع ل ي ك م ورحمة ا ل ل هناك وبركاته س ت م ع إلى يعني نشوف إن نشوف ك ن ن في في هذه الحلقة. السائل يقول أسئلة السائل الحلقة هذه ه ا مؤامرات ضد مصر تشترك فيها أ ك ث ر من د و ل ة ق ذ ر ة تريد تحطيم مصر واقتصادها وشعبها وشافت ت ق و ل لنا شافت حسن نصرالله كان معه فلوس يعني ا ل أ خ ت يعني, تقول يعني إنها تريد ق و ل ت أ ن تقول أن ما يحدث ا ل آ ن في ميدان التحليل وفي بعض الميادين وهذه الميدان الثورة وهذه التظاهرات وهذه إنما هي تحركها أ ص ا ب ع خ ا ر ج ي ة أ ن ا أ ر ى أ ن هذا فيه م ب ا ل غ ة كثيره ة و... وقد سمعنا ذ ينفذون ا الإعلام الحكومي التلفزيوني والتلفزيوني المصري لا الله إظهار الحقائق متى؟ هم الشباب المتظاهر في الشوارع الشباب بأنهم عملاء خونة أجندة أقول متى كان التلفزيون الحكومي من للمصري متى هم يتهمون يتهمون بأنهم متى خونة أجندة صهيونية وجل أقول عز يتق في في أره يكره أ وتقول يعادي السهونية م ى كان الحكومي التلفزيون يعادي ت إسرائيل و لكن المندسين من الوطن ي يعني بتقول إن هم في ناس مندسين في الوطني وخصوصا على فيسبوك نعم أنا رأيت لحظت هذا يعني أشياء من هذا القبيل فيسبوك لتشويه صورة الشباب. سواء يعني على نعم على أنهما ناس أنا من وأنه بتقول الشباب سحبوا لحظت ثمت وخصوصا صورة حملة لما هذا هذا هما قوات ا لماذا ش ر ط ة ل سحبوهم ولماذا فتحوا السجون ل ل ب ل ط ج ي ة بحيث يخرجون يعيثوا في ا ل أ ر ض الفساد يعني هل من الممكن أن نحسن الظن فيهم فتحتهم هذا الله الممكن الظن الواحد يعني يريد أن يبحث وأن يحسن الظن لماذا السجون للبلطقية الأرض سؤال وجل ولا يصبوا الزيت على النار من ماذا أن نحسن يعني أن وأن يحسن تريدون أن يتقوا يصبوا يبحث يحدث في يريد عز ا ل سؤال مش ع ا ر ف ا ل أ خ ت ت ق ص د إ ي ه و ا ل أ خ يقصد إ ي ه ا ل أ خ ت ب تقول كلنا مصريين ومصر دي بلدنا أ م ل ن ا الجميل ومستقبلنا المنير ودي قلب ا ل أ م ة نعم مصر قلب ا ل أ م ة مصر إ ذ ا ضعفت ضعف ا ل إ س ل ا م ومصر إ إ ذ ا ا ا قويت قوية ل ل س في الأرض و م هي التي جعلها الله عز وجل سببا لحفظ القران آ ن ولغة ل ق ر آ في بعض ا ل أ ز م ن ة وفي بعض العهود وهي كلانة الله في أرضه وقد أوصى وسلم وصية يقول وجهات وهذا الإخوة وجهات الله أرضه بها النبي صلى الله عليه وسلم أيام وصية يكون لازم نحميها رأيناه في النبي أيام في في الشعبية الإخوة إحنا مختلفين في كلانة صلى لازم اختلفنا النظر اللجانة ما إحنا نعم إن النظر بعض تجد المسائل ا ل خ ل ا ف ي ة م ع ر و ف ة ومع ذلك تجد الشباب متضافر فيما بينهم ومتعاونين جميعا في هذه اللجان ن يعني أنا أن التعاون رأيناه والتعاون يعني من من بشكل وبشكل الشبابية البر الكريمة جميل الأعداء الذي الروح على والتقوى الروح قال ل م يغيظ وهذه وصدق رائع أرى هذا هذا ا هذه هذه ح ت أ ت ي المنح أ ي ض ا أ ن ا أ س أ ل أ ي ض ا هل من سؤال و ص ن في انتظار اي سؤال